وَلَوْ نَبْعُكُم بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لَلَّذِينَ التَّقَوَّعَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بنسحر يهدي الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقسط